بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ظر them ye kulu ve yetmette ve وَمَا ul مِنْ fesuf إِلَّا algul ve ma ahlek ne min qo yet illa walak itarum يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ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 119. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 110. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين 111. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه لقالوا 112. إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم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 112. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 113. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُومٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الملائكة كلهم أجمعون إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ الساجدين قال يا ليس مالك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلب صالم من حمايم مسنون. قال: فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قَالَ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 113. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم ألمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 119. فِي في جنات وعيون بِسَلَامٍ ادخلوها بسلام آمنين فِي ونذعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّيُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ مِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا المرسلون قال إنكم قوم ممكن قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 112. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبوا حيث تؤمرون 113. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 118. وجاء أهل المدينة يستبشرون 119. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 110. واتقوا الله ولا تخزون 111. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي لا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَاليَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُّبِينٍ 112. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين 113. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 114. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 115. فأخذتهم الصيحة مصبحين 116. أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 112. ولقد آتيناك مِنَ من المثاني والقرآن العظيم 113. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به وَلَا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المُقَتَّسين الذين جعلوا القرآن عظيم فعَرْبُكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ